الله أكبر. الله أكبر. الله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 سمع الله আলিমানো অকবাল অম আসসালামুকুমতামালাইকুম মর আসসালাম রসসালাম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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله أكبر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 اللهم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبست رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبست يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وعطيتك أفضل العطية وأهناها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 يا واسع المغفرة يا باسط يدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا قريباً ممن دعاه يا قريباً ممن دعاه يا حليماً على من عصاه يا حليماً على من عصاه يا من لا يعطى من منعه ولا يمنع من أعطاه ولا يشقى من أسعده وعافاه يا جزيل الهبات يا واسع العطيات يا فاطر الأرض والسماوات يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يتبرم بإلحاح ذو يا أسرع الحاسبين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين تتأنا على الخاطئين وتحلم على الجاهلين يا ربنا يا خالقنا يا مغلانا يا غاية رغبتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسالك رضاك والجنة اللهم انا نسالك رضاك والجنة اللهم اربع عنا وارضنا اللهم اربع عنا وارضنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم فرج هم المهمومين ولفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين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 التي تعينه على الحق يا رب العالمين اللهم وفق نائبه ليكون له عظيدا وركنا شديدا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah oh.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 কুসংস্কার কিভাবে আমাদের আকিদার মধ্যে ঢুকেছে এটা একটি অপসংস্কৃতি অববিশ্বাস ইসলামী পথ প্রদর্শন না থাকার কারণে কুসংস্কার গুলো এইভাবেই চলে আসে এগুলো আসলে সরিয়ার সম্মত না ফলপ্রসূ আলোচনা খলিশুর রহমান মানী মু কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আক্রমুজ্জামান বিন আব্দালাম শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদানী হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় আপনিও হতে পারেন সেই সফল সম্মেলনের সাক্ষী দেখে আমাদের বীর অনুষ্ঠান জালসায় ও উলামা. আজ রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় छबू ইমানের দিক দিয়ে আমার মনের ভেতরে দুর্বলতা নেই কে করে সুন্দরভাবে ভাবে ভালো এবং মন্দের মাঝে তফাত ইমানের হাকিগাত প্রতি শনিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ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 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين لتفسدوا في الارض مرتين ولا تعنوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد قلي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ أَوَاعِدُ الْآخِرَةِ لَيَسْأُؤُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا জহিল الله আল্লাহ হিম হামিদা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 غير المغضوب عليهم وألا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه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 বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিনে মানবতার সমাধান অসন্তুষ্টি জন্ম মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে এ ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে হবে কিন্তু আমি নিরাশ না জীবন। যদি ক্ষমা করে দেবেন বিন আব্বাস মুজ্ভর বিনসিম আক্রমুজাম সালাম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের